لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا أبدا وان قاتلتم لنا نصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون لين اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قاتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ليولن الادبر ثم لا ينصرون